انا هركس مسلمان نبي كنله ربي من بروردكار مخوايا دين من تنها اسلام بيشوام تنها محمد عليه الصلاه والسلام رضيت بالله ربنا والإسلام دينه دين ومحمد النبي هركس اوسي اصلي نبي إلى جهنم وبئس المصير